السلام عليكم ورحمة الله قبل الاذان بس يعني عشر دائم مع بعض كده انا رغم ان المره اللي فات وانت يبقين ايه ان المادة او المحضرة اللي فات حتقلل العبد شوية موانتش حيزيد كمان عن المره اللي فات لكن مازال تقريبا الاصرار موجود على تعلم مادة اصول الفات احنا نبدأ في الكتاب في المصنف والمصنف بعد الصلاة ان شاء الله قلنا تعال النقطتين اتنين هنتكلم عليهم قبل الاذان وفي خلال قامه الصلاه قلنا بس اللي كان كله وقفه النقطه الاولى طالب علم و الفقه احنا قلنا المره اللي واجب عليه ان يكون انسان مؤدب طالب علم اصول الفقه واجب عليه ان يكون انسان مؤدب ما يكونش انسان صليط لسان الكلمة لها معنى واحد واقصده عشان تديني أوراق بهذه الصوره اللي يكتب مثل هذه الاسئله يجلس ويعطي دورات يعني يعد ويدي لكن أنا واحد من الناس لن ولن اسمح لانسان ان يكتب لنا بهذه اللهجه التي يعني قراناها في هذه الاوراق خالص تماما لا اكفيني مؤنه قراءه هذا السؤال واجلس في بيتك ولا تأتي إلى هنا تريح وتستريح ان هذا العلم اساس في علم المناظرات الفقهيه ولو انت طالب علم اصول فقه ما عندكش ادب ما عندكش أدب بالمعنى المعمول به ادبا مش هتقدر تناظر فقهيا ولا ترد رأي فقهي خلاص فمن المفترض ان تكون انسان يعني تتادب على الاقل بسمتك بسمتك على الاقل فقط واحد من الجملات الا انا مشك طبعا فينا. لماذا اخترت كتاب اللمع بالذات اليس صاحبه وكتب كل ليس صاحبه من المتكلمين أنا مش عارف سؤال ولا توجيه. أنا مش عارف أتق... مش أدى لحقه في مسمى معين. لكن القضية إنه هارضة إذا أنت مش عاجبة تبل لمع ولا عاجبة الإمام الشرازي جيلي. انت جالس تواجهنا؟ ها أنا قلت في المحاضر اللي فات في البداية في الربع ساعة أقول أخواني إحنا نقبل النصح من أي إنسان لكن بأدب. أي إنسان. منسمع أسمع لأي إنسان أنا أدرس مادة تصول الفقه تقريباً 37 سنة السنة والاثنين ليه فيها 78 مصنف منهم 35 كتاب يدرسون النهاردة بجلسة دي في جامعات يعني مش هقول لك جامعات عربية بس لا جامعات غير عربية تمام جامعة الهند جامعة ألمانيا جامعة هامبرغ فالقضية مش قضية توجيه يا أخي الكريم الله يترمك وصبر عجبت الكتاب خير ومارك انكمل مع جوازش كده وخليك في البيت خليك في البيت انا مصر على الكلمة انا بتكلم ويمكن يعني الكلام شديد شوية بس لازم تبقى كده انا بتكلم المسجد المسجد فيه عام كتير لكن المفترض اللي قدامي طلبة علم وانا دائما افترض في الطالب اللي بيحضر الدورة انه هو على الاقل لو انا غبت من المحاضرة يجي يقعد مكاني يدي المحاضرة اللي فاته لو ما وصلش هو للد... للدرجة دي يعتبرني تحسن مع أولاده مع زوجته مع والده مع والدته عايز أقدر طبعاً ما له وقته ما هو مش فمش عايزين نتكلم الكلام ده مرة تانية في بعض الأسئلة أقل حد شوية يعني أنا مش عارف أخ من إخوة سمع طبعا هنا نبينا على أسئلة خارج المهند وجايني بقول اسألوا أسئلة خارج المهند انا مش هكواب عليها يعني. قلتم شيخنا حفظكم الله ان الذي ينكر, خب... ينكر خبر الواحد اذا نظرناه فاعترف بخبر الواحد ارغمناه على قبول اشواء الساعة والايمان والايمان بها اما اذا انكر سرنا معه كيف نسير معه لاني استنكرت هذا جدا يا حتى الله خير هل فهمت من كلامي نقول بقول خليك خليت معاه اذا انت فهمت كده من كلامي ما تحضر ستاك أنا ضربت مثل كيف تكون المناظرة في الأصل لا في الفرق مش معنا كده أنا أقول لك امشي معا لا هتمشي معايا أبعد أخطاء كذلك دي كده أنا لا أنا ضربت المثل بالذات في قضية خبر الواحد لأني بسمع على المنابر من إخواني ومن أبنائي على المنابر فلان يكذب البخاري ويحفة فلان لا يكذب البخاري أنا عايزك تبقى دقيق أنت في منزلة يعني ورثت فيها ميراث النبوه كن دقيقا في مصطلحك لالي عايزين نوصل اليه جربت المثل بس مش معنى تكون معاه لا يا سيدي لو ما اقتنعش بكلامك اترك المجلس وامشي قل له اعتذر الى ان اذاكر لما ارجع مره ثانيه انا مش مقصدك كلام كثير خلاص هنا في قضيه كنت اتكلم عن قضيه اللحية وأن اللحية فيها أكثر من رأ فذكرت أن الشيخ الأرباني صح حديثا في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحياته مشد منها وتطير فأرسل أخونا الكريم الله يكرمه السلام عليكم عذرا فضيلة الشيخ الشيخ الأرباني لم يصح حديث الترمذي وإنما كان يقول بالأخذ من طول اللحية فما زاد على القفضة لتبوتني عن عبد الله بن عمر من فعله لا لتبيت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحظت لفصة كده إنما حكم عليه بالوضع في التبخل الضعيف أخواني الكريم تقريبا ما رأى الشيخ الالباني مرة لأن لو رأى الشيخ الالباني مش هقول كلمة دي الشيخ الالباني كان يأخذ من لحيته إلى ما هو أكثر بكثير من قبل وكان يقول بوجود الأخذ من اللحية فنحن عند الشيخ الالباني عصاه شيخ عباني في سنة 79 كان ضيف علينا أسبوعين في مصر هنا في النسجد وصحح الحديث أمام الناس وهذا مسجل وموجود وموجود في الطبعة الأولى التي خرجت من السلسلة الصحيحة في مجلدين قبل ما تكمل وتبقى. ولما استدرك عليه من اخونا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله عليه شال الحديث ووداه في السلسلة الضعيف. والاستدراك موجود في سلسلة الشيخ عمر ومطبوع والشيخ الالباني في الضعيفة حكم عليه بثلاث أحكام موضوع وواهي ومرسل ويرجع للحديث مرة ثانية هتلاقي كلام موجود وبلاش الله يكرمك صيغة الاستعلاء في السؤال مش عايز محة تاني بس ده خارج الدرس خارج المحاضرة لو عايز تساعد المحاضرة أهلا أهل وسهلا عايز تقوم من محاضر أهلا وسهلا وساما للطريقة بس الله كلمات لا السن ولا الشيب حيرضى لك انك انت تقوم باستعلاء انا مش هرضاه انا رجل صعيدي يعني. معذرة جاي من اخر الخط انا ارضى اللي يقومني يكون عنده حق في الكلام بصيغة طيبة انا عايز تعلم انا عايز تعلم انا يعني اقرب هذا الكلام الى النهاردة وعايز ابني يطلع مؤدب عايز ابني يطلع مؤذب وإذا قرأت كتاب أحكام اللحية لأخونا الدكتور ماصر الجديع أحد تلاميذ الشيخ أزاني الكبار حوار ضار بينه وبين الشيخ في قضية الأفضل من اللحية فجمع في كتابه ما قيل له كان في المجلس سعيدة الشيخ من الشيخ عبد الرزاق عليك وظل الكلام في سجال بين المؤيد والمعارض حتى قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي تقريبا يومها أكثر من خمسين كتاب في أقوال أهل العلم في اللحة فجمع الشيخ فقط في كتاب أحكام اللحة الأراء التي قيلت في اللحية من العرف والعادة وتنتهي بالوجوب ثمانية وعشين رأي فقه أنا قلت في المحاضرة اللي فات الكلام في المصنفات أهل العلم تختلف عن الكلام الذي صنعه في المساجد حلو من في الكلام وارجع عن المراجع مره ثانيه واذا لقيت ان الكلام موجود في المراجع بكلام غيره يبقى انت تعال أقول لي انت كذبت علينا وانت كذا وكذا وكذا وكذا وانت مع بعض الكتاب مفهوم ما شايف عايز رجعني انا اهلا وسهلا انا على تم الاستعداد لكن السؤال في الكتاب اللي حدي. في الكتاب اللي اخونا بقى اللي راضي بالكتاب أو مش راضي بالكتاب والله يا اخي الباب مش هيدوق جو الجمل اتفضل الله يكرمك او اختار لنا كتاب نتكلم فيه تمام كتاب نتكلم فيه هاش من في كتاب يخرج من دائره المتكلمين زي ما انا المره اللي فات كده وندرسه لاهل الثانويه والجماعة أنا انا موافق لكن بالجديس كتاب زي تعفونا لأصول الفقه على من أجل السنة الجماعة لأن أنا مصر أنه جمع فيه كل شيء إلا أصول الفقه لأنه برضا في واحد من الإخوة بعيدت وراء بيقول له شيخ هذا الكلام لا يليق لا هذا الكلام لا يليق هذا الكلام يعيد قيل في الكلدي محمد بن سائد محمد بن يزيد السائد جمع في تفسيره كل شيء إلا الصدق لأنه كداد إلا السق لأنه رجل مكداد أنا أستحي حكم أكاديمي أنا أستحي أن أقول هذا رجل كذبة لكن أقول مجمع في الكتاب كل شيء إلا أصول الفقه. اللي احنا تعودنا عليها سنين عمرنا في قراءة وكتابة وتأليف في هذه المسألة فرفقا إخواننا الله أتمنكم علشان نتعلم علشان نصبر على بعض علشان نقف مع بعضنا على هذا الكتاب أو مرامي هذا الكتاب نقطة ثانية قبل قنطة الصلاة بعض الاخوه المحاضره اللي فات يعني هو كان مستغرب ازاي هنخلص الكتاب في ثمين وثلاثين ساعة ثمان جلسات في الجلسة اربع ساعات نجد خلاصية للكتاب هيك 78 ورق. دي, دي نسختنا الإجازة طبعة الحلبة سنة 1957. هذه النصف لكن انتم الكتاب النهاردة يعني كبير فالكتاب يعني استكبرتموه لأن عدد أوراقي فاقت 600 ورق هذا الكتاب 98 ورق ده الكتاب اللماء وده تقريبا المرة الرابعة تدرس هذه الدورة ومرة الأولى للعرب الرابعة ثلاث مرات لغير العرب لغير المرة العربية والمرة للعرب تدرس في 8 جلسات لكن بعض الاخوه لما وجدنا المحاضرة اللي فاتت في منهم يعني دي المحاضرة دي تدرس في كلية شريعة في سنة كاملة تم للدخول للدراسة بطول فقه وده كده احنا فعلا الكتاب حيخلص ومش حنفها منه إلا فك الرموز بطوله هذا مقصد الكتاب نحن نفك رموز الكتاب فأشار أشار ان احنا نطيل في الشرح او نسهب في الشرح بعض الشيء حتى وان طالت الدوره عن شهرين قلت ده مش رايي انا انا راي الدوره زي ما انا يعني كنا مقررينها هنديها شهرين لكن احتياج السامع لو اراد ان احنا نزيد شهر او اثنين تاني بلغونا بيه السلام عليكم بلغونا به نحن نسهم يعني نسهب حسابه لو بسيط يسير في الكتاب حتى يفهم لكن اللي عايزه يوصله لك ان انت مش من كتاب اللمع حتاخد كل اصولك سواء شهرين او ثلاث شهور او قعدت مع الكتاب عمرك كله مش هتاخد كل اصولك طريقه التحصيل في المواد العلميه ان الكتاب بيبتغى منه جزء الكتاب الثاني بياخد جزء زياده خدت من كتاب ده في الكتاب الثاني تاخد منه كمان عشرين زيادة إلى سبعين من المادة الكتاب اللي بعديه دينا تسعين من المادة الكتاب اللي بعديه كمان وهكذا إنما العلم والتعلم وده مراد جملة الخطيب البغدادي في كتاب الرحل كل ما ترتقي في المادة لكتاب آخر لمرجع آخر تاخد منه جزء تتبك القديم وتاخد جزء اللي من اللي انت في نفهمتوش من الكتاب القديم وهكذا ده ويليك عشان ما توقفش معكاب وما تطلعش بكتاب أصول الفقه وعايز تروح تخش مجمع الفقه بقى وتبارك الأصول يأعطي المال فتحبيته سواء كان اخوه أو أخوات نحن نطيل شهر أو شهرين تاني على الأغلب على الأكثر في الكتاب بلغونا به عشان نعمل حسابنا في الدراس ناشى مشايخ حسنطل المغرب وحنبدأ في المصنف والمصنف بعد المغرب إن شاء الله وقدر. قول قولي هذا أسف الله بيه. السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد أولا أنا أعتذر اعتذار شديد على الكلام اللي قلته قبل الطرف لكن ما كان عندي ألفاظ أو طريقة يقال بها إلا ما قلت يعني فأنا اعتذر اعتذار شديد بالأخص لإخواني أصحاب اللحى البيضاء ما كان يتفلن لي أن أتكلم في وجود لحية أكثر بياض من لحية بهذه الصورة بهذه الجثة فأنا اعتذر لهم مرة مليون يعني أن يقبلوا اعتذاري لهذه الجزء ثانيا والأولى طبعا قدرت المعهد قالت إن المرة الجاية هترا الجثة ستاره تفصل بيني إخو والاخوات لكن أقول الإخوة بقى لما انت وجدته الامر بهذه الصورة، ان قلت انها هنا ليه هم قالوا لك يا شيخ ما ينفعش يقول لك كان حاجه هم يقولوا يا شيخ الشرع اللي يمشي الشرع اللي ماشي يمشي خلاص أنا انا قدمت الكلام ان اداره المعهد احنا قالنا الراضي بس وهنعمل استعاره تبص الدله خالص دله ايه تسلخ خالص تكون ورا والاكتر ده لكن نكمل الاوله ان طالما القضية هي كده خلاص ننزل ونقعد في الارض هنا دي مثل في المحاضرة السابقة هذه المحاضرة الثانية من محاضرات شرح كتاب اللمع للامام الشرازي كنا قد وقفنا في المرة السابقة. مع أبيات محمد بن علي الصفضان إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم السمر نسبة وفضله والواضع والحكم والاستنداد قول الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف وقفنا مع هذه الأبيات وقفة إجمالية بتحصيل فكرة عامة عن علم أصول الفقه. وعن مناهج التأليف في هذا العلم الخاصة وقلنا أننا سنبدأ في الكلام على المصنف في هذه المحاضرة إن شاء الله قدر ولكن يستلزم منا أن نتحدث سويا حول المصنف كفكر عامة أي نهوة بين كتب الأصول وكفكرة خاصة أين هو في كتب المصنف هل للمصنف من كتب أخرى وأين يوضع كتاب اللمع مع هذه الكتب الأخرى وهذه الجثئية تفيد طالب العلم في أنه ستوضع أمامه خبرة الأستاذ بين كتب أصول الفقه وبين كتب الشيرازي خاصة ومن كتب أصول الفقه عامة ومن كتب الشيرازي خاصة لأن دراسة الكتاب أو الدورات العلمية التي تكون في الكتاب سننتجن بعباره المد لأنه لن يحصل من كتاب واحد كما قلنا أصول الفقه فلن نأخذ من أصول الفقه من كتاب اللمع أصول الفقه المقارن فقبل الدخول على هذا الكتاب يستلزم منا أن نضع نقاط تعين القارئ بهذه المادة ولهذا الكتاب ماذا يقرأ وكيف يستفيد من الكتاب قد تقرأ رأيا لصاحب الكتاب المصنف نفسه فرجع عن هذا الراي في كتاب اخر فربما لم تصعف بذكر الادله في القولين والترجيح بينهما لكن لابد ان يكون عندك فكرة ولو من بعيد على ماهيه ما استقر عليه من اراء في هذا الكتاب فدرج سلفا قبل البداية من شروح الكتب أن نتحدث عن الإمام وعن كتاب الإمام الذي الخطير حتى نتحدث فيه أو نبدأ الشرح فيه فسنتكلم فكرة عامة إجمالية عن الإمام الشرابي ثم نخصص الكلام على كتاب اللمع خاصة شروحه منهجه قراءه وضع اللمع بين كتب الإمام وأين هو من كتب أصول الفقه هل رجع عن الأقوال التي فيه أم أيد هذه الأقوال وأين رجع وأين أيد هذه ستكون معك بمثابة الفهرس لمسائل الكتاب تقف مع الكتاب عند قراءته لأنك عند قراءة الكتاب لم نعول أو لن نعول على أصول الفقه المقارن احنا بنفك رموز الكتاب لسهوله فهمه فقط مفهوم؟ المصنف او المصنف اولا هو الامام العلامه مسند العصر المحدث الفقيه الاصولي ابو اسحاق الشيرازي اسمه إبراهيم ابن علي ابن يوسف الفيروز أبادي بالدال وليس بالدال بالدال الفيروز أبادي طبعا مشهورة عند البعض الفيروز أبادي بالدال ولكن في الفيروز أباذي بالذال نسبة إلى بلدة تسمى فيروز أباذ ولد سنة 93 و300 من الهجرة اشتغل بالعلم وهو صغير ثم رحل إلى شيراز سنة عشرة بأربعمئة من الهجرة، أي بعد ولادته بسبع سنوات، تفقها لها على يد أبي عبد الله البيضاوي، وكان أول سيوهو، ثم درس المدرسة النظامية. دي عبد الله البيضاوي ابو عبد الله البيضاوي نعم سمعت نعم لا لا لا صاحب المنهج هو تحت التفسير لا ده ده مش كل ما اسمحت هتبقى لو هو صاحب البيضاوي هنقول صاحب منهج البيضاوي مش عمل تفسير فضائح من الاصول على كتاب مجتمع في علم الأصول به لا بس ده غير جاه درس ودرس في مدرسة بغداد المدرسة المرسومة بالمدرسة المضانية نسبة إلى نظام الملك أنذاك بغداد. فبرع فيها وذاع منها صيغه كان يضرب به مثل في علوم الشريعه تقييدا جميعها كان يقود عن نفسه اعيد القياس ألف مره حتى استقر على صحته وكنت أعيد الدرس مئة مرة حتى يستقر في ذهنه لو أجرى عملية قياس يجلس معها ألف مرة ولو أراد أن يستبكر درسا يعيده على نفسه مئة مرة مرداد نعم الطلبة تستنكث النتيجة درس روتين مش مئة مرة ناظرة فإما كبار عن رأسهم امام الحرمين في وقته وصحب خلقا كثيرا وعرف عليه البطء في الفتوى مع هذا العلم البطء في الفتوى علم أصول الفقه هو العامل الرئيس في قديمة الفتوى فمن إنسان يفتي إلا وشرط فيه عند أهل العلم أن يكون من علماء أصول الفقه إن كان الرجل الذي كتب في علم الأصول أكثر من مصنف كما سنرى أكثر من مصنف كان يتضاطى بالفتوى وأثر عليه بيت من الشعر كان إذا أخطأ أفتأ أو تكلم في المفألة وأخطأ فيها قال صارت مشرقه وسرت مغربا وشتاني بين مشرق ومغرب على كلمته على كلمته هو لو كان حاد لكلمته الصواب بعد عن الصواب انشد هذا البيت فكان ورعا بالاتفاق صارت الكلمه مشرقه وسرت شتان بين مشرق ومغربي ذكر النووي عنه أنه كان من الذين يطرحوا التكليف لا يتكلم في لباس ولا في مشية ولا كلام ولا ظهور بين الناس حتى قال النووي وحق له ذلك يعني حق له أن يفعل ذلك لأن الإمام لكن عرف عليه أنه كان لا يتكلف في شيء قال فيه عاصر بن حسين من الذكاء نحيف جسم فراه من الذكاء نحيف جسم عليه من توجده دليل إذا كان الفتى ضخم المعاني فليس يضره الجسم النحيل من عدم التكلف وكان كما أثر عليه أنه لا يأكل قرابة الأسبوع إذا انشغل بمسألة في القيام كان قديما أهل العين يكون على نضرة بالطعام ومن كثرة الطعام وهذه من آثار أهل الأصول قديما لمن كثرة الطعام فجعل الإنسان ينام كثيرا فعندما يبدا في الطلب اول شيء يضعه امام عينه مش عدو لعدم الأكل ولكن قله الطعام قله الطعام قال ابن القيم طعام النبيين مره وطعام الصديقين مرتين وطعام المحلفين ثلاثه النهارده بعد ابن القيم لو طلع حوالين اربعه وخمسه وسته اكل كتير جنين كتير ما بيخليش اللسان يفهم كتير فلازم طالب العلم يقلل من طعامه حتى يدرك أو يتيح فرصة لمراكز الفهم في النظر يعني تساعده على الإدراك ذا أولى من كتبه أو من تصانيفه المهذب في المذهب الذي شرحه أو توالى على شرحه أئمة بدأ النووي ثم السبكي، ثم ولد السبكي، ثم شيخنا العلامة المطيع أتم المجموع إلى نهايته المجموع شرح المهذب الشرازي عمده في فقه الشافعية إلى الآن له التنبيه أيضا في فقه الشافعية له نكت في الخلاف اللمع هو كتابنا هذا، وشرح اللمع وهو شرح لكتابنا هذا، والتفصيرة لأصول الفقه أيضا، والملخص والمعونة في الجدل الجدالفقهي، وطبقات الفقهاء ونصح أهل العلم. فهو كتاب بهذا المع بهذا نصح أهل العلم. كان الطبري يقول في كتاب التنبيه من اراد أن يتدين فعليه بالتنبيه وكان بعض اهل العلم ينشد في كتاب اللمع قوله ان شئت شرع رسول الله مجتهدا تفتي وتعلم حقا كلما شرع تقصد هدية أبا إسحاق مغتنيما ودرس تصانيفه ثم احفظ اللمعة إن شئت شرع رسول الله مجتهدا تبتي وتعلم حقا كلما شرع تقصد هدية أبا إسحاق مغتنيما ودرس تصانيفه ثم احفظ اللمعة كان هو كثيرا ما يقول الإمام الشيرازي عن نفسه سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل تمسك إن ذكرت بود حر فإن الحر في الدنيا قليل قال ابن الجوزي أنبأنا أبو نصر قال صحبت الشيخ أبا إسحاق هذه الأبيات التي سأتلوها عليكم من كتاب سير أعلى النبلاء في ترجمة الإمام الشراغ صاحب الشيخ أبا إسحاق في في طريق فانشدني إذا طال الطريق عليك يوما فليس داؤه إلا الرفيق تحدثه وتشكو ما تلاقي ويقرب بالحديث لك الطريق دواؤه إذا طال الطريق عليك يوما فليس دواؤه إلا الرحيط تحدثه وتشكو ما تلاقي ويقرب بالحديث لك الطريق وكان ابن الجوزي يقول ايضا أخبرنا محمد بن ناصر قال أن شدني أبو ذكرية ابن السهور العقيلي السهور العقيلي كثاني ابن السهور العقيلي اسمه كذا بس البيت الأول إذا طال الطريق عليك يوما فليس دواؤه إلا الرفيق تحدثه وتشكي وتشكو ما تلاقي ويقرب بالحديث لك الطريق ويقول ابن الجوزي أخبرنا محمد المناصر قال عن شدني أبو زكريا ابن السهور العقيد كفاني إذا عد الحوادث صارم ونولن المأكول بالأثر والأثر يقب وتغري في اللقاء كأنه لثان أبي إسحاق في مجلس النظر. يقول صاحب السير كان يمتلك فيه أبي إسحاق الشرابي وكأنه يعول على أن المجلس الذي لا يكون موجودا فيه الإمام فليس مديس. ولهذا درية كما في طبقات الشافعيه أن مجلس يناظر فيه في فقه أو أصول ولا يوجد فيه شرادي فلا يلتفت اليه فلا يلتفت إليه. يقول ذات مرة أحد تلامذته علي ابن حسكوي. علي بن حسكوي كنت مع شيخي يوما فامطرت فصارت الأرض وحلى فانشد الشيخ انشادنا في الأشعار في الوحل هذا لعمري غايه الجهل فقال الطالب يا سيدي بل هذا لعمري غاية الخطب برجع الإمام الشيرازي أنه عالم تحل بكلامه المعضلات الفقهية سيما بعد تصنيف كتاب الجدل وكتاب الجدل على صغر حجمه إلا أن هذا الكتاب من أفضل ما صنف الإمام الشيرازي. وهو يعين طالب علم الأصول على تطبيق الأصول واقعيا حميده الأصول نظريا لما تحب تطبق علم الأصول في علم في نظر أو في مناظرة أو في جدل أو في حل خلاف فقهي، كان قديما يوصون بكتاب الجدل للإمام الشراف الإمام لما مات كان يقول ماتت المنابر رغم أن خطب الإمام كانت قليلة لكن المقصد بكلمة المنابر أي الاماكن التي كان يتكلم فيها فمتى كلم الناس أصبحت الناس كلهم آذان صاغية لفقه ولخلافه التقيل كان يخرج من رأي بأدله إلى رأي بادلته فعند انتهاء الرأي نظن أن لا يوجد في المسألة إلا غيره، فنراه يدخل في آخر وهكذا دواليك يعرض المسألة ويبدأ بالرأي والأدلة والدلالات، كان المسألة ما فيها إلا هذا الرأي، ينتهي من هذا الرأي، ثم يتحول إلى رأي آخر، يجمع في المسألة تقريبا كل ما توفر لديهم آنذاك من الآراء بادلتها ويرجح الراجح في المسألة وكأنه لم يعهد إليه إلا رأي واحد على رأي واحد فقط لكفاه لكن عرضه لهذه الآراء بادلتها ودلالتها فاستوجب أنه يناقش كل راي بدليله، دليله وان كان في الرأي أكثر من دليل سيناقش كل دليل في دلالته ثم يقوي رأي من هذه الأراء أو يأتي برأي آخر غير هذه الأراء تقريبا بالنسبة للمصنف الكتاب الكلام على الإمام الشرازي يعني هو كلام بداية لكتاب اللمع فكلامنا على المصنف اللمع يعني سنوليه بعض الاهتمام لأنه هو صلب الدورة صلب الكلام فإخواننا المره اللي فاتحنا قلنا لابد نكون معاك ورقة تبيت فيها الكلام اللي حيث على طرة الكتاب أو على جانب الكتاب فأنا هأمليك بعض النقاط على هذا الكتاب على انت أنت حطر هذه النقاط في الشرح لكن مش هنعول عليها مرة ثانيه لو تذكرون هضربنا مثل في التعريفات تكلمنا عن الحد وبينا ما هي الحد ومتى يكون التعريف حدا ومتى لا يكون التعريف حدا لما يجي يتكلم الشيخ عن الحد سنمر عليه مرور الكرام هنعول على المقدمة التي بدأناها مش هنعجي الكلام مرتين بأن التكرار بيعلم الشطار لكن هنقول كرر بأيه مع التسجيل أو مع المحاضرة التي مرت هكذا في هذه النقاط التي سنمر عليها الآن فيحصن لك أن تدونها حتى تقف مع الآراء الموجودة في الكتاب بعد ذلك لأن كما قلنا المنهج في الشرح أننا سنلتزم بعبارة الماتم عبارة المس فقط نفق الرمز الموجود فيها حتى نعي هذه العبارة لكن قضية اصول الفقه المقارن مش هتحصل من كتاب واحد خلاص كتاب اللمع مختصر متوسط في المذهب. كتب الإمام قبله كتاب وكتب بعده كتاب أخوني اللي بقيت قال لي ايه؟ اتكلم فنحن نتكلم بالراحة لو عايزنا عيدة عيسان على الشيء اللي هي بتغلب كتاب متوسط المذهب كتب صاحبه الماتن قبله كتاب رحمه الله وكتب بعده كتاب الكتاب الذي قبله اسمه التبصرة في الخلاف والكتاب الذي بعده شرح للماتن شرح اللمع بالتفسيره اعتنى المصنف بعلم الخلاف في أصول فقه. بالتفسيره اعتنى المصنف بعلم الخلاف في أصول فقه ولم يعتني بحصر مسائل الأصول. ولم يعتني بحصر مسائل الأصول. اللهم اعترن نعم. اعتنى المؤلف في التبصير. اعتنى المؤلف بعلم الخلاف في الأصول وفي المتن كتابنا به اللمع اعتنى بحصر مسائل الفن الفن بتاعنا صلفق حصر مسائل الأصول ولما كان المختصر حصر الفاظ قليله لمسائل الفن شرح الامام المختصر في مطول فما شرح اللمع يعني كملتزم ملتزم متن اللمع بان الفاظ قليله تحوي معاني كثيره شرحها بشرح اللمع حتى يفرده الحديث الذي اغلق عنده في المد خلاص توسط باللمع بين كتابين التفسير وشرح اللمع طيب هل لهذا الكتاب شرح اخر نعم شروح اللمع شروح اللمع شرح مشكلات اللمع لمسعود ابن علي ابن مسعود الاشرقي الغري العنسي لمسعود ابن علي ابن مسعود الاشرقي العنفي الشافعي الملقب لتمال الدين ولد او توفي سنة أربع من الهجرة سنة أربع من الهجرة الشرح الثاني شرح النمع لأبي إسحاق الشيرازي صاحبه لا صاحبه الفقيه الاصولي عبد الله بن احمد ابن عبد القاهر البغدادي الشافعي المعروف به ابن الخشاب المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وخمس كتابه الثالث شرح اللمع أيضا في أصول الفقه في المضبوح هقولك عليه المضبوح في المضبوح هقولك عليه المضبوح الثالث شرح اللمع وأصول الفقه بالفقيه الرثمان ابن عيسى ابن درباس ابن درباس الماراني الماراني الكردي الموصلي، الشافعي المذهب، المكنى بأبي عمرو، الملقب ببياء الدين، وُلد في القاهرة سنة 620 من الهجرة. الكتاب الرابع مذهَّت المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق بن محمد بن يحيى مذهَّت المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق و محمد بن يحيى ابن الشيخ أمان قبعة ثالثة ألف تسعمائة واحد وخمسين ألف واحد وخمسين بمطبعة حجازي بالقاهرة أهمي واحد <تصفيق> شرح الخامس بغيه المشتاق شرح كتاب اللمع للشيخ أبي اسحاق وهي عبارة عن تعليقات لشيخنا العلامة المسند المسند محمد ياسين الفاداني أعطاها المسند المسند واحدة حط النون على فتحة والتانية حطنا على فتحة تعليقات اعطاها الشيخ في الحرم المكي محمد ياسين الفاداني الفاداني حينما كان مدرسا في دار العلوم حينما كان مدرسا في دار العلوم الدينيه بمكه ستة والشهر السادس نعمة الناس لغاية لما مات الشيخ كان مدرد لغاية لما مات الشيخ كان مدرد علوم الدينية ومات في مكة المسند هو حاصل على أثانين مجموعة من أثانين المسند الذي يعطي أثانين المسند يعني مواقع أثانين مع إجازات كثيرة جدا لشيخ مسند يعني يعطي له حق ان يعطي هذه الاهدره شرح اللمع لابن اسحاق نفسه شرح اللمع لابن اسحاق نفسه وهو الكتاب الثالث الذي انتهت اراء الشيراز اليه وضع مرتين مره في دار الغرب تحقيق اخونا الدكتور عبد المجيد التركي مرة في دار البخاري تحقيق اخونا الدكتور علي عبد العزيزة العمريني سبعة مرتين مرة في دار الغرب الإسلامي بتحقيق اخونا الدكتور عبد المجيد التركي مرة تدارض البخاري تحقيق هنا الدكتور علي عبد العزيز العمريني الشرح السابع العمريني. العمريني كان وقتها أستاذ المشاركة في جامعة الإمام الشرح السابع شرح المشكل في غريب اللمعة شرح المشكل في غريب اللمعة نأبي إسحاق الشرازي بأحمد بن مقبل العدني العدني من عدن اليمن الشافعي متوفى سنة ثلاثين وستمائة من الهجرة ست وثلاثين الشرح الثامن شرح كتاب اللمع لموسى بن احمد اليماني المتوفى سنه واحد وعشرين وستمائه من الهجره التاسع تخريج احاديث اللمع بشكلنا المحدث بالفضل عبد الله الغماري، وخرج فيه نصوص وخرج فيه نصوص وآثار اللمع في ثانده المتصل على ثبته المعروف. سندي المتصر على ثباته المعروف على إسنادي يعني الغماري مسلم المغاربة في مسلم مسند المشارقة أسمها كتب. والغماري مسند المغاربة دن المغرب ودن الملدة اسمها فدان جنوب شرق آسيا ولكن ولد واستوطن في مكة فأصبح مسند الحجاز في القطب بمسند الحجاز وفي اخر اعمارهم الاثنين تبادل السند الشيخ الغماري تبادل السند مع الشيخ فضاني والشيخ الفداني بادل السند مع الشيخ الغماري الشيخ فضاني سنده فيه بدائل كتب السنه كتب اهل العلم فقه واصول ولغه عربيه و و كان يهتم بعلمي الروايه والدرايه كان يهتم بعلمي الروايه والدرايه الشيخ الغماري كان يهتم أكثر ما يهتم بعلم الرواية فقط حمل الأسانيد فقط بخلاف أن الدراية كان لها طابع آخر كتاب النمع طبع مرارا وثقارا أفضل هذه الطبعات على الإطلاق طبعة الحلبي أفضل الطبعات طبعة الحلبي كل من جاء نعم على ثبته المعروف سبته المعروف اسانيد الشيخ يعني الشيخ اللي معين اه على سبته يعني يروي هو بسنن التلميدي على روايه التلميدي بتاعته هو في المطبوعه يروي على مسلم ده على مسلم يروي على متفق عليه على عليه على حسب سند الشيخ الى مسلم على حسب سند الشيخ الى البخاري وهكذا على حسب سند الشيخ نفسه. كل من جاء بعد طبعة الحلب أخذ من طبعة الحلب تقريبا صرف إلا طبعة الشيخ الفداني فقد اطلع فيها على مخطوطات أكثر من غيرها الكتاب رحمه الله لأنه من فقه الشافعية وفقه الشافعيه انتشر في شمال آسيا حتى كان له الحظ الوافر من كتب الشراغ هناك لسيما وكان هو من أهل البلدة فهناك اجتمع لأهل العلم من المخطوطات ما لم يجتمع لغيرهم في هذه البلاد فالشيخ اوتي له بثلاث نسخ خطية راجع عليها طبعة الحلب الموجودة وأقر ما في المخطوطات وكان طبعة الشيخ هي أوثق المطبوعات نفزاً لتحقيق المتن المذكور وسنرد أو سيرد علينا بعض الألفاظ التي تتغير من طبع لطبع قد تغير المعنى اعتقاد العاصي واعتقاد العامي بعض النسخ تكتب العامي وبعد النسخ تكتب اعتقاد العاصي والفارق بين العاصي والعامي كبير جداً مسألة اعتقاد العاصي عند علماء الاصول فيها ستة في أقوال ومساله اعتقاد العامي عند علماء الاصول فيها أربعة أقوال أو ثلاثة يعني الرابع يضمج في قول من الثلاثة فقال ثلاثه ثلاثة فقط فاختلفت الكلمة فاختلف الأفى المترتب أو الحكم المترتب على هذه الكلمة فرص. لكن يقول النسخ النسق النسخ الموجودة نسخة شيخنا الشيخ محمد ياسين الفراني منهج المؤلف في كتابه، منهج المؤلف في كتابه. تعلمنا من المقدمة أن مصنفات أصول الفقه تدور حول مدارس ثلاثة: الجمهور، ليسمى الشافعية، واسمها المتكلمين، والأحناط، هي مدرسة الفقهاء. فمدرسة الجمع بين المدرستين فقلنا مجازا مدرسة الموافقات لكن لا تصح أن تسمى مدرسة لأن ما أتى بعد الشاطبي طلب لهذه المدرسة يؤصل فيها ويقاعد لها ويؤسس لها فأفردت بمنهج خاص اهتم بعلم المقاصر أو المقصد بالعلم أصولتك هذه المدارس التي صنفت في اصول فقه من خلالها او عليها اهتمت بسمتين رئيسيتين سمة الاهتمام بنقل الاراء بادلتها هذه سمة السمة الثانية التنظير لأصول هذه الاراء يعني لما تبحث في المدارس دي كلها هتجد ان المدارس دي كلها فيها سمتين اتنين حاجة من الاثنين يا مصنفات تم أصحبها بالتنظير للأراء التي وضعت في ثنايا هذه المصنفات أو ايراد الأقوال في الآراء بأدلتها والاحتجاج لها وكيفية الاحتجاج وابراز الراجح والمرجوح منها في الأقوال الاصوليه هذه سمة أخرى كتاب اللومع للشراج كان في السمتي لما يقولك منهج الشراب في اللمع تمثل في نقاط النقطه الأولى الجمع بين الآراء والأذلة الجمع بين الآراء والأذلة ذا شق والتنظير والتأصيل لهذه الآراء بشق آخر المنهج اللي كان فيه ذكر الأدلة والأراء سمية قديمة بمنهج الرازي احنا انتوا فكرين لو ذكرتم المحاضر اللي فات احنا قلنا اربع ساعات يتراوح بينهم المغرب والعشاء عشان تاخد بقى الاسبوع التذاكر اللي خدتوا في الاربع ساعات اللي فاتت بي لو انتوا في تاريخ علم الأصول قلنا بدأ يتأصل علم الأصول باربع كتب العمد والمعتمد والبرهان والمستصفة اختصرت هذه الأربعة مرتين مرة في الاحكام بتاع الأمر، مرة في المحصول بمين للرازي. مدرسة الأدلة والاحتجاج سميت بمدرسة الرازي لأنه كان الرازي اهتم في اختصاراته لهذه الأربعة بهذه المدرسة. فلما يقول لك مدرسة الأدلة وذكر الآراء ودلالة في هذه الآراء تقول لي دي مدرسة الرازي. معروفة بمدرسة الرازي. كل من منثار عليها من بعده. كان الراضي هو الأب الروحي لكتاب الامدي بسم الثانية التنظير والتأصير لهذه الاراء التنظير والتأصير التنظير يعني التقعيد يقاعد هذا الأصل الموجود في الكتاب سميد مدرسة الامدي فلما تيجي النهارده مرضى لك اكتب بحث على كتاب واللي جمع بين مدرستين الإحكام ومدرسة المحصول مدرسة الامدي ومدرسه الرازي ده اول حاجه سمات او منهج المؤلف الدين كامل المصنف خوضا خاصا في قضيه التعريفات يعني خوضا خاصا دائماً في كتب الأصول نجد التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي أول من كتب في الصلاة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي كان الشراب كان الشراب المرجاني تعريفات لغوية فقط والتعريفات الاصطلاحية عندها الفن تنفيقه بفقهاء أصوله بأصنيون منطقي بمناطق وهكذا اللي يبين الصلة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي كل منهج مخصوص للراغب في الاشراق اولا يعرب التعريفات اللغويه بمراجعها عند اهلها ثم يعرض التعريفات الاصطلاحيه عند اصحابها ثم يبين الصلة بين التعريفات اللغويه والتعريفات الاصطلاحيه عندما يرد على تعريف معين ويختاره الإمام قد يكون التعريف بخلاف الحد نقول الفرق بين التعريف الحد ان الحد يجمع التعريف ويمنع في التعريف جامع مانع خلاص اما التعريف فليس بجامع وليس بمانع كده؟ لما تعريف عرف بحطة دماغي إن هو ليس بجانع وليس بمانع فقد يورد عليه اعتراضات إيه واحد يعترض وهذا هذا التعريف كان ناقص من الجهة الفرانية أو كان زائد من الجهة الفرانية لم يقر الشيرازي بالتعريف كان دائما يرد على اعتراضات فيحول هذه التعريف إلى حدود إلى حدود وكتسمة موجودة في منهج الإمامة في كتاب اللمع حتى عد من بعض المتأخرين أن التعريف الذي أورده صاحب اللمع في كتاب اللمع يعد عند الأصوليين من باب الحدود بعدين ولا؟ طيب مكرر خلف الأذان الثمة الأخيرة ومنهج أو بمان منهج صاحب الكتاب ثمة تختص بعرض مباحث الكتاب، عرض مسائل الكتاب. كيف عرض الإمام الشيرازي مسائل أصول الفقه في كتابه؟ انتهج الإمام الشيرازي بعرضه للمسائل ثمان نقاط. على صورة بالأخيرة، آه، أني فيها. كلام الإمام الشرازي على التعريفات في كتابه اللمع أو في شرح اللمع عامة كان يستلزم من الإمام دائما أن يرد على اعتراضات لأن كلمة تعريفنا بخلاف الحد قد يكون فيها شيء زائد أو شيء ناقص، فكان هذا سبيل لوجود اعتراضات على التعريف. مما أدى إلى الشيخ أنه هو يرد على هذه الاعتراضات رد الشيخ على هذه الاعتراضات يؤكد ما أو من تعريف عند المتاخرين اعتبروا تعريفات الشيخ حدود لأنه برده على هذه الاعتراضات جمع ومنع جمع في التعريف ما حواه ومنع دخول أو خروج شيء من التعريف أي منع أي اعتراض فما من اعتراض إلا ويرد على الشيخ اعتراض يرد على الشيخ اعتراض يرد على الشيخ فيحض المحبود فصارت التعريفات كإيه كالحدود فأنها حدود معين السمة الثالثه في عرضه المسائل كيف كان يعرض المسائل في كتاب اللمع كان بيعرضها في ثم النقاط النقطة الأولى أولاً يضع في ذهني تحرير محل النزاع في المسألة تحرير محل النزاع في المسألة أنا يعني مش عايزك لما تسمع الشريط تسعين تسجله مش عايزك لما تسمع الشريط بعد كده تشتغل ذا المسجل الخلام يتحفظ وتقال لا والتسجيلات إن شاء الله ستكون موجودة على معهد أبو أستاذ عبد البديع أبو هاشم رحمة الله تعالى عليه موجودة التسجيلات يوم بيوم يعني ما عاجب عنا فيها موجودة أناس لكن لما تسمع الدرس تعتبر أنه أنت تأخذ درس مرة تانية لكن ما تحفظوش مش عايدينك تزجاج خلاص عايدينك فهم المادة افهم من الكلام بقوله اللي انت عايزه ودون اللي انت فهمته انته دون اللي انت فهمته لازم تدون السطرة اللي نبله لك خلاص السيمة الاولى كان يهتم فيها المصنف النات الإمام الشرازي بتحرير محل النزاع. السمة الثانية ونقطة ثانية تحرير محل النزاع هذا سيؤدي إلى عرض الآراء والأقوال. بنقطة ثانية يعرض الآراء والأقوال. بنقطة ثالثة الآراء والأقوال لها أدلة. يبقى لابد ان يعرض ادله الاراء والاقوال نسميها ادله المذاهب. المذاهب ما ذهب إليه فلان برأيه عرض الادله كان ليه منهج خاص في عرض الادله لما واحد يعرض الدليل اثنين يرد على الاعتراضات في الدليل قد يكون الدليل مناسب للدلالة وقد يكون الدليل غير مناسب للدلالة. ففي حالة مناسبته أو غير مناسبته كان يرد على هذه الاعتراضات التي ترد على الدليل. ثلاثة بيان وجه الاستدلال. لما يختار لي دليل معين، هيقول لي ليختار هذا الدليل دلال لبديلت كذا. وعرض الدليل وبيان وجهه للدليل. والتباية على للإعتراف ثلاثة حيبين وجه الاستدلال من الدليل ده في عرض الأدلة لكل مذهب ولكل رأي نقطة الرابع نعم لا. ده لا وجه الاستدلال هي طريقة الاستدلال من الدليل طريقة الاستدلال من الطريق اللي بتوصلني لإيه للدلالة بطريقه الاستدلال بتوريني الديله شكلها هزاز اللي انا باصص بيها للحكم اللي انا عايزه فده شيء وشيء تاني خالص النقطه الرابعه عرض ادله المخالف بحياديه تامه باب عرض ادله المخالف بحياديه تامة ومن عرض الأدلة دي خاص بأدلة النزال عرض أدلة المخالف بشديدية تامة خمسة بيان سمرة الخلاف في المسألة الواحدة ستة ذكر أسباب الخلاف ذكر اسباب الخلاف سبعة بيان نوعيه الخلاف بيان نوعيه الخلاف من ناحيه قبوله ومن ناحيه عدم قبوله اخيرا الفروع التي تتفرع على هذه المسائل هل كان هذا المنهج خاص باللمع فقط أم أن الإمام كان هذا هو ديدانه بكتبه نقولنا كتب التفسير قبل اللمع وكتب شرح اللمع بعد اللمع في اهتم بعين الخلاف في أصول الفقه وشرح اللمع اهتم بمباحث الفن كله لأنه اختصر اللمع فجمع فيه كل مباحث الأصول كاملا فشرحها في اللمع يعني شرح اللمع آخر ما توصل إلينا من كلام الشيخ في أصول الفقه. طيب هل كان هذا المنهج هو الذي سار عليه إمام من التفسرة إلى شرح اللمع ذا يقتضي إلى جزئية أخيرة نسميها المقارنة بين مصنفات أو مصنفات الإمام المقارنة بين مصنفات الإمام ست نقاط تضع أمام عينك الثلاث مصنفات التفسيره واللمع والشرح النقطة الأولى لم يتعرض الشيرازي في التفسيرة. لجميع المسائل لأن كان بيهتمت المسائل اللي فيها خلاف بس فبالتالي مش هيتعرض بكل المسائل ضد بقى بس احنا مش هنقول ضد في كل نقطة تعرب لجميع المسائل فين في اللماء وفي شرح اللماء لما تذكر في المقارنة الثقهية أو المقارنة الوصولية نقطة يبقى الضهر يكون فين؟ في الناحية الثانية في النقطة الأخرى خلاص؟ يبقى احنا ذكرنا في التفسيره أنه هو متعارض في كل المسائل إذا بالتبعية تعرّض لكل المسائل في اللمع وفي كتاب اللمع النقطة الثانية يا حمك الله والعيب في المكان ولايه؟ <تصفيق> سبحان الله فاتك فيه ذكر الشيرازي في كتابيه اللمع وشرح اللمع مقدمه في بيان الحد والعلم والظن بيان الحد والعلم والظن وما يتبعهم من نظر ودليل وأقسام للكلام واستعمالات الكلام حقيقة ومجاز ومشابه الكلام مش موجود في مش موجود في التفسير خلاص ده تتكلم عليهم في اللمع عشان شرح اللمع حمود الله فلازم يتكلم عليهم في شرح اللمع لما موجودين في اللمع أو شرح اللمع لكن مش موجودين فيهن في التفسير النقطة الثالثة، الثالثة استطرد الشيرازي في التفسير وفي شرح اللمع استطرد يعني أكثر الشيرازي في كتاب التفسير وكتاب شرح اللمع قضية الاستدلال والمناقشة على الدلالة. وأطال فيها يعني في التفسير في المسائل الخلافية اللي ذكرها استطرب فيها في عمليه جلب الدليل ودلالة الدليل وناقش الدليل, الدليل ودلالة الدليل وفعل ذلك في كل مسائل الفن في شرح اللمع لكن الأصل الذي يكتب عليه المختصر ألفاث قليلة تحوي مسائل كثيرة ما أسعفتش الإمام بهذه النقط. يبقى اذا اقول لك أكثر في الاستدلال وأكثر في مناقشه الدليل ومناقشه الدلاله في التفصيله وفي شرح اللمع النقطه الرابعه ذكر الامام بالتفسير مسائل غفل عنها في اللمع وفي شرح اللمع من أهمها اكتب واحد إذا ترك الراوي العمل بالحديث وافتى بغيره إذا ترك الراوي العمل بالحديث وافتى بغيره فتوى مين فتوى أبو هريرة ها؟ بغسل الإناء من ونوب الكلب هو يروي السبعة ويقول بالغسل ثلاثة إيه الحل ناقش هذه القضية في التبصرة ولم نعول عليها لا في اللمع ولا في شرح اللمع مسألة الثانية قول الصحابي إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال امرنا بكذا ما الحل هذه من المسائل التي غفل عنها في اللمع وفي شرح اللمع احنا مش هنتعرض ليها لان احنا مرتبطين بايه بعباره الماتل انا بديك صغه عامه تجربه بين الثلاث كتب عشان تكون في بالصوره خلاص طيب النقطة الخمسة في اللمع وفي شرح اللمع غالبا ما يحرر النزاع في المسائل بتكثر معناها ايه كان في الغالب لا يحرر يجيب الاراء ويكثر في المناقشات ولكن لا يقف مع الراجح من هذه او بعد هذه المناقشة النقطة الأخيرة كتاب اللمع وشرحه بالأخص هو الذي استقر الإمام عليه عباره كده عند الوصوليين يقول لك مات الإمام عليه يعني مات مش مات يعني نام حطه ونام عليه مات لا الأراء التي ذكرت في ثنايا المصنف كانت هذه آخر ما وصل إلينا من أقوال الإمام فما كان من الإمام في التفسير وذكر خلافه في شرح اللمع فالمعتمد إيه؟ شرح اللمع خلاص؟ الخلاف بين اللمع والشرح ضئيل جدا على أصل التصنيف المطولات مكتوبة يكتفي لو عايز المكتوبات لا خلاص قد يغلق العبارة في اللمع ويبسطها في شرح اللمع لكن المنهج واحد طيب هديك حصر المسائل التي رجع عنها الإمام بشرح شرح اللمع. عشر مواضع خسرت الإمام في شرح النمع انتهى إليه من مآل في المسائل الاولى الأولى بالتبصرة ذهب إلى تخصيص الخلاف وضع الخلاف ذهب الى تخصيص الخلاف في العمومي بالقياش الخفي تكتب العناوين دي ولما ندخل في الكتاب هتوقف معاه هتفهم معناها ايه بس الازم تخصولها تخليها معاك لان دي لازم تجيب تلس كتب وتدرس التلس كتب ودائما هتطلر عشان نوع الدول خلاص بالقياس الخفي بالقياس الخفي مع أنه ذكر في التفسير هذا خلاف للجمهور، بينما في اللمع ذهب إلى إطلاق طيب نصلي شاء الله